إلا هو كل And <laughs> I يُنْطَقُ بِالْفُورِ وَأَنَا أَشْعُرُ shed كذال كان القول لكمنا بايمان قبل سبقه الله <تصفيق> <تصفيق> خطابتون بین Ma <sweat> Yaqul God یوم وخشعة الاصوات للرحمن وخشعة الاصوات می‌خوام لَا نُغْرِقُ مَا لَا تَنفَعُ شَفَاعَتُ إِلَّا مَن أَذِنَ لَهُ قوم والله يا الله قوم وما خلفكم ولا يحيطون فيه علما وَلَا يُحِيقُ نَبِهِ دیل قرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقود Bye. وكذلك آذن الله قرعنا نربي وفر أكواروا من نافي geme nal la ران <تصفيق> at وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا وَقُلْ عِلْمًا وَلَا زادی قضى جدنا إلى ذنب قبل فنسي. فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبأ فسجدوا إلا call oh. لا تجوع فيها get by